بسم الله الرحمن الرحيم ان فلان من تزين الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتروا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 في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون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 سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا أضلنا في الأرض أئننا لفي خلق جديد بلهم بلقاء ربهم كافرون ان يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلَى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم ولو ترى إذ المجرمون رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا فرجعنا نعم الصالح إن إنا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن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 قرصوا وسبحوا بِحَمْدِ ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً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 عملوا عمل الصالحات فلهم فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار فمأواهم يخرج منها وعيد فيها وعيد فيها وقيل لهم ذوق عذاب النار وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون.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 ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن, فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا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 كم أهلكنا من مِنَ من القرون يمشون في مساكينهم إن في ذلك لآيات أَفَلَا يَسْمَعُونَ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 وانتظر إنهم منتظرون